وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله تعالى جميعا وبارك فيكم وجمعنا وإياكم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة إنه تعالى جواد كريم مازلنا في شرح هذه المنظومة المباركة الحائية في السنة للإمام الحافظ ابن أبي داود السجستاني رحمه الله تبارك وتعالى شرحت في المرات الماضية البيت الأول فقط ولو زدت في شرحه لطال المقام لأن الأصل هو الاعتماد على الكتاب والسنة حتى نترك البدع فمن لزم هاتين وسار على المنهج الصحيح كان مبتعدا عن البدع قلت في المرة الماضية أن الإمام رحمه الله بدأ هذه المنظومة بقوله تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولتك بدعيا لعلك تفلح وعرفنا أن الذي يلتزم بالكتاب والسنة يبتعد عن البدع لأنهما لا يجتمعان وهنا تحذير من البدع وأهلها وأنه لا يجوز أن نخالطهم أو نسمع لهم أو نسلم عليهم أو نقرأ في كتبهم لابد أن نصبح على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه جماعة واحدة تلتزم بالكتاب والسنة والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح قال تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرق حتى يرد على الحوض فلن يضل أحد أحد آخر أو أن يضل شخصا أو نفسه إلا إذا ابتعد عن هذه البدع إلا إذا ابتعد عن هذه السنن وتقرب إلى البدع وننظر في أحوال هؤلاء المتقدمين من أهل العلم ومن جاء بعدهم من المتأخرين هذه القرون كلها كانوا يحربون البدع وصرحوا بذلك في تصانيفهم وفي مؤلفاتهم وفي منظوماتهم وكل شيء كانوا يتحدثون به لذلك أمر الإمام رحمه الله هنا بالتمسك جاء به بصيغة الأمر تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولتك بدعيا لعلك تفلح الفلاح يأتي بالبعد عن البدع والاهواء وما تشتهي النفس عليكم السلام ثم جاء في البيت الثاني بعد التحذير من هذه الأمور أكد على ما جاء به في البيت الأول وقال ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح قال هنا ودن وهو أيضا بصيغة الأمر فهو فعل أمر من الفعل دانا وهذا يقولون فيه دانا يدين دينا دانا يدين دينا وهذا معناه أي الذي يدين نفسه به ويلزم نفسه به عليك أن تلزم نفسك بالتمسك بالكتاب والسنة لذلك جاء لفظ الدين أنت تدين بشيء اي تتمسك به وتلزمه ولا تفارقه فمعنى قوله رحمه الله وديني كتاب الله والسنن التي يجب عليك أن تلزم ذلك وتؤمن به وتجاوره ولا تحيد عنه وتجعله ديدنك وعقيدتك فقال ودن كتاب الله والسنن التي أتت عن الله تنجو وتربح هنا أعاد ما قد قاله في البيت الأول لكن بأمور أخرى لكن بأمور أخرى فقال ودن بكتاب الله والسنة التي صرح هنا بالكتاب والسنة أما في البيت الأول فقد قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى وعرفنا أن حبل الله أو حبل الله هو القرآن وهو المشهور من أقوال المفسرين وجاء ببعض التعاريف الأخرى لكن هنا مقامه أن يقال فيه كتاب الله تبارك وتعالى واتباع الهدى, الهدى هو هدى النبي صلى الله عليه وسلم وهنا الهداية هداية إرشاد وتوجيه فلذلك جاء في البيت الثاني وقال بكتاب الله والسنن التي فصرح هنا بذكر الكتاب العزيز وهو كلام الله تبارك وتعالى المحفوظ في الصدور وفي السطور والسنن التي أي التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي حديثه سواء كانت مرفوعة أو قولية أو فعلية أو تقريرية كما عرف أهل العلم الحديث بأنه كلما رفع وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وزاد بعضهم الصفة سواء كانت صفة خلقية أو خلقية كما وصفوا حاله من حيث الخلقة ومن حيث الخلق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلابد أن يكون دينك الكتاب والسنة فهما من تمسك بهما لن يضل بعدهما أبدا لن يضل بعدهم بعدهما أبدا فالكتاب نلتزم به من حيث القراءة والتدبر والنظر ومعرفة احكامه والالتزام بأوامره والنهي أو الامتهاء عن نهيه أيضا الدعوة إليه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيضا جاء بالسنن التي رويت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربحه تنجو وتربحه هذه نتيجة التمسك بالكتاب والسنة كما قلت في البيت الأول ولتك بدعيا لعلك تفلح فالذي يبتعد عن البدع يفلح في الدنيا والآخرة أيضا الذي يتمسك الذي يتمسك بالكتاب والسنة ينجو ويربح ينجو من العذاب يوم القيامة ويربح في الدنيا والآخرة نعيم كثير يجده إما في دنيا الناس ويجده في الآخرة الله عز وجل يعطيه بما عمل في الدنيا فالنجاة من كل شر وبلاء ويدخل أيضا في بعض الأمور الدنيوية ربما بتمسكك بالكتاب والسنة تنجو من أمور كثيرة تنجو من أمور كثيرة وفي الآخرة الله عز وجل يجزي ويجازي كل إنسان بما عمل في الدنيا وقال وتربحوا الشخص عندما يربح شيئا فقد فازه وهذه زيادة على النجاح فيعتبر ربح على أصل موجود فالنجاة قد نالها بعد أن أصبح دينه الكتاب والسنة والتزم بهما ثم فوق النجاح هناك ربح حسنات كثيرة مغفرة من الله ورضوان جنات تجري من تحتها الأنهار وغير ذلك من النعيم وغير ذلك من النعيم ننظر في أحوال الذين يحفظون القرآن مثلا يعطى أبواه فضل كبير ويكون له تاج الوقار وله من النعيم والفضل الكبير والأحاديث فيه كثيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها فالأحاديث في فضل قارئ القرآن ومتدبره كثيرة ولله الحمد فهو فضل من الله هذه نجاة وربح كبير فلذلك نبه هنا الشيخ رحمه الله على ملازمة الكتاب والسنة في كل شيء لأنه ما من شيء في الدنيا حتى تقوم الساعة منذ أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة ما من شيء في الدنيا إلا وقد ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته كما, كما قال بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء علمنا كل شيء حتى قضاء الحاجة فالنبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء فيه خير إلا دل الأمة عليه وما من شيء فيه شر إلا حذر أمته منه فلزوم الكتاب والسنة تشك شك أنه فلاح ونجاة وربح وفوز عظيم وكل ذلك فضل من الله فضل من الله فقال تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولتك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح ثم قال بعد ذلك رحمه الله عز وجل وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا وهناك رواية أخرى جاءت بذلك دان الأولياء وأفصحوا فقال ولتك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا هناك روايه أخرى ولا تكفي ولا تكفي بالوقف قائلا كما قال اتباع لجهم وصححوا في صوت ان شاء الله كما قال رحمه الله ولا تقل القران خلقا قراته ولا تقل القران خلقا قراته فان ان كلام الله باللفظ يوضح هذه ابيات في صفه الكلام واثبات الكلام لله عز وجل وكما اتفقنا أن هذه المنظومة هي منظومة في العقيدة عقيدة, عقيدة أهل السنة والجماعة ففيها من الفوائد ما لا يخفى على أحد من الحديث و والفقه الأكبر وهو العقيدة فيتكلم عن الصفات ويثبتها لله تبارك وتعالى بالأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهنا جاء بصفة الكلام لله عز وجل وأهل السنة والجماعة يثبتون الكلام لله عز وجل بأن الله عز وجل يتكلم ما شاء متى شاء الله عز وجل يتكلم ما شاء متى شاء وعقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله وهو ليس مخلوق منزل أو منزل على النبي صلى الله عليه وسلم أو أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو منه بدأ وإليه يعود فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام لله عز وجل وقد بينا رحمه الله عز وجل وأصلى هذه المسألة فأصيلا صحيحا فقال وقل غير مخلوق كلام مليكنا قل هنا خطاب وأمر لمن تمسك بالكتاب والسنة وكل ما سيأتي من أمر أو من خطاب أو من تحذير فهو لمن سبق أنه أمر بالكتاب والسنة أولا لأن هذه الأبيات تترتب على بعضها فأول شيء أمر بالتمسك بالكتاب والسنة والبعد عن البدع وجعل هذا الدين دينك ثم قال بعد أن رسخت العقيدة وأثبت الإنسان أنه صحيح في إثبات الكتاب والسنة والالتزام بهما والسير بهما وعليهما فبدأ في الكلام عن الصفات لأن مسألة الصفات ليست لكل أحد أن يتكلم فيها لأنه ضل من ضل فيها بسبب عمل العقول ودخول أهل الكلام والفلسفة وغير ذلك فبعضهم حكم عقله وقال لا يجوز أن نشبه الله بالإنسان أو بالمخلوقات فنعطل له الصفات ومنهم من قال بأن الله له يد وقدم وساق لكن هي مثل خلقه فجسموا ووقعوا في التجسيم وقعوا في التجسيم ومنهم من تأول الصفات وصرفها إلى غير معانيها ومنهم من أثبت الصفة دون عمل الصفة كقوله سميع بلا ثمع بصير بلا بصر قوي بلا قوة وما أشبه ذلك فضل كثير في مسألة الأسماء والصفات بسبب اختلاف العقول والبعد عن الكتاب والسنة لذلك رحمه الله وهذا من سلامة عقيدته أنه بدأ كما قد بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأصحابه رضي الله عنهم في دعوة الناس للإسلام بدأهم بالعقيدة الصحيحة كما بعث معاذا إلى اليمن وقال له وقال له نعم وقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فاجعل أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة هنا بدأ في فرض الشرائع بعد معرفة العقيدة وهي توحيد الله عز وجل والإيمان برسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهنا فعل ذلك الحافظ ابن أبي داود رحمه الله ورحم أباه ورحم المسلمين والمسلمات بدأ الأولا بدأ أولا بتنبيه الناس إلى التمسك بالكتاب والسنة نعبد الله كما أمرنا ونتخلق بخلق القرآن ونتبع النبي صلى الله عليه وسلم لأن السنة جاءت مبينة وموضحة ومفسرة للقرآن فهؤلاء بعد تمكنهم من ذلك واعتقادهم اعتقادهم الجازم بذلك يخبرهم عن الصفات يخبرهم عن الصفات لأننا لا يجوز أن نؤمن بالصفات أو نتكلم فيها إلا بعد الإيمان بتوحيد الألوهية فهو الأصل أن تعبد الله لا تشرك به شيئا فالتوحد كما هو معروف قسمه أهل العلم قديما إلى ثلاثة أقسام وهذه الأقسام الثلاثة ذكرت في الكتاب والسنة والعلماء أخذوها بالاستقراء فليست محدثة وليست مبتدعة وإنما هي أصل من أصول أهل السنة والجماعة توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فلا بد أن نؤمن بالألوهية والربوبية ثم نتبع ذلك بالاسماء والصفات فقال هو هنا رحمه الله وقل غير مخلوق كلام ملكنا هنا يأمر ويخاطب صاحب العقيده السليمة المتمسك بالكتاب والسنة فيقول له قل معتقدا ومؤمنا غير شاك ولا متردد أن كلام الله غير مخلوق كلام الله غير مخلوق والقول هنا يدخل فيه القلب واللسان القلب واللسان بلى أخي الحقيقة إن شاء الله وَقُلْ غَيْرُ مَخْلُوقٍ كَلَامُ مَلِيكِنَا هنا إثبات أن الكلام صفة لله عز وجل صفة لله عز وجل فالقرآن كلام الله غير مخلوق الله عز وجل تكلم به حقيقة لفظا وحرفا وكانت محنة الإمام أحمد ابن حنبل الشيباني أبا عبد الله في ذلك أنه عذب وجلد وداسوا على ظهره وطرح على الأرض ورأى من ألوان العذاب بسبب تمسكه بهذا القول أن القرآن ليس مخلوق الحائية تطلق على ما يكون آخر البيت فيه كلمة آخرها حاء مثل اللامية يأتي آخر الكلمة فيها لام حرف اللام أو الألفية يطلق على إما أبيات جاوزت الألف أو ما ينتهي بالألف وهناك البائية وغير ذلك فسميت الحائية في السنة لأن كل كلامها أو جل كلام الحافظ رحمه الله ينتهي بحرف الحاء وهذا معروف عند أهل اللغة معروف عند اهل اللغة نعم وضحت المسألة طيب الصوت واضح طيب فاذن كما ذكرت أن الإمام أحمد رحمه الله ذاق من العذاب الكثير بسبب تمسكه بالقول بأن كلام الله أو القرآن هو كلام الله غير مخلوق وأيضاً امتحن في ذلك كثير من السلف حتى البخاري رحمه الله لما ذهب إلى نيسابور وكان هناك الذهلي وليس الذهري الذهلي وكان امام كان شيخ مسلم رحم الله الجميع وقال الإمام البخاري لفظي بالقرآن مخلوق من حيث أن اللفظ بحركة اللسان فهو مخلوق أما أصل القرآن فهو غير مخلوق فمن حيث تحريك لسانك بالقرآن فإذن لفظك بالقرآن في هذه الحالة مخلوق لأنه حركة الشفاة واللسان والجوارح أما بدون ذلك أي بدون قيد فهو كلام الله غير مخلوق وبحث طيب معي فهذه مسألة مهمة جدا وبعض المتكلمين والفلاسفة طعنوا في هذه المسألة فضلت طائفتان في هذه المسألة وهما المعتزلة قديما وحديثا يقولون بأن كلام الله مخلوق وأيضا غلاة الصوفية الذين يعتقدون الحلول بأن الله يحل, يحل, يحل في جسد أحدهم يحل الله عز وجل في جسد أحدهم أو أمامهم أو أميرهم لكن أهل السنة والجماعة أصحاب منهج وسط وهم يقولون كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والآيات في ذلك كثيرة كما قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما, وكلم الله موسى تكليما فالفاعل هو الله عز وجل هو الذي تكلم إلى موسى وموسى مستمع ويأتي أيضا يوم القيامة الله عز وجل يكلم كل إنسان منفردا والله عز وجل يحاسب الجميع في الآخرة ومن كمال صفات الألوهية أن يكون الإله متكلم يتكلم لأنه لو كان أصم فكيف يكون إله كما فعلت قريش قديما في عبادة الأصنام كانوا يعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئا طيب بارك الله فيكم ننتبه حتى لا ننشغل بارك الله فيكم ونجعل هذا بعد المجلس طيب اللهم استعمى قال وقل غير مخلوق كَلَامُ مَلِيكِنَا بِذَلِكَ دَانَ الْأَتْقِيَاءُ وَأَفْصَحُوا وقال أيضا بِذَلِكَ دَانَ الْأَوْلِيَاءُ وَأَفْصَحُوا هنا غير مخلوق كما قلت أن الله عز وجل تكلم بالقرآن حقيقة لفظا وحرفا وقال كما قلت أن هناك ممن يقول بأن القرآن مخلوق مثل الجهميه والمعتزله وغيرهم والله عز وجل صرح بكلامه في القران وقال وكلم الله موسى تكليما وكلم الله موسى تكليما وايضا ممن يعتقد بذلك الأشاعرة والكلابية ولكن لا يصرحون بذلك لأنهم يعرفون أنهم لو صرحوا لفسد منهجهم الذي يريدونه للناس جميعا والأشاعرة هم كثر الآن وأيضا مسألة الصفات وقعوا فيها وعطلوها وغيرهم من الفرق الضالة فالنظم رحمه الله بيّن أن كل من تكلم في هذه المسألة فهو ضال إلا من قال بأنه غير مخلوق فجبريل سمع القرآن كاملا من الله عز وجل بألفاظه ومعانيه فهو كلام الله عز وجل وقال المليك تأخذ من صفة الملك لله عز وجل أن الله عز وجل هو الملك والمالك أيضا ولذلك جاءت قراءتان في سورة الفاتحة مالك يوم الدين وملك يوم الدين فالله عز وجل ملك مالك له الملك أي ملك كل شيء ويملك كل شيء فهو يأتي بالملك أي صاحب كل شيء والملك هو من له حق التصرف في كل شيء لذلك الله عز وجل قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فالله عز وجل ده الملك يعطي هذا الملك لمن يشاء أو يعطي بعض الملك لمن يشاء وينزع وينزع الملك ممن يشاء وملك الله كامل وملك المخلوق ناقص لأننا نرى أن البعض يقول يطلق على الشخص بأنه يملك البيت تقول مالك البيت كذا أو فلان فهل هذا يتعارض أو تقول الملك فلان فهذه كلها تدخل في الملك الناقص المؤقت وليس ملك كملك الله والله عز وجل هو الذي يرزق الملك ويأخذه فكله بإذن الله عز وجل والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح طيب آه. إن شاء الله نكمل البيت في المرة القادمة لأن الوقت عندي ضيق فنفع الله بكم وشكر الله لكم هذا الجمع المبارك وأسأل الله أن يكون في ذلك نفع لنا جميعا إن شاء الله عز وجل فإن شاء الله في المرة القادمة سنكمل هذا البيت مع بعض الإضافات على ما قلته اليوم ان شاء الله لأن مسألة الكلام او مسألة الصفات بما فيها من كل الصفة على حذة يجب تأصيل هذه المسألة لأن كثيرا من الذين يوردون علينا الشبهات يأتون من هذه الجهة فوجب علينا أن نطقنا مسألة الصفات وكيف نرد على هذه الشبهات وكيف لا نجعل للشيطان علينا سبيلا في إلقاء الشبه على قلوبنا فهذا كله ان شاء الله تعالى نؤكده معا فبارك الله فيكم وإياكم آمين وإياكم طيب أنا ما فهمت يا أثيليتيس اللهم استعلم طيب بارك الله فيكم